وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي انت اهله يا رَبَّ العالمين اللهم انا نسالك فرجا عاجلا وان تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وان تيسر لنا امورنا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 وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووخِد صفوفها وألِّف بين قلوبها وردَّها إليك ردًّا جميلاً يا أرحم الراحمين اللهم صلِّ على سيدنا محمد واجزِهِ عنا خير ما جزيت نبيًّا عن أمته اللهم وحشرنا في زمرته وأورِدنا حوضَه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 ربنا ان حالنا لا يخفى عليك وهذا ذللنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك واتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطرك ولطفك ورحمتك يا ارحم الراحمين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 وتنم بها شاعتنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها فائبنا وتزكي بها اعمالنا وتلهمنا بها رشدنا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله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 لا إله إلا الله استووا أقيموا الصفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر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 همَّازٍ مشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيمٍ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 فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومون قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا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 Allah huang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 أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ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 لَئِن لَّمْ تَدَّارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَجَاءَتْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإكَادُ الذيينَ كَفَرُوا ل يُزْلِقونكَ بِأَبَصَارم لََّا سَمِعُ الذِكر وَإكَادُ الذيينَ كَفَرُوا ل يُزْلِقونكَ لَمَّا سَمِعُ الذِكرَ وَيَقولُونَ إِهُ لَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ الله أكبر الله أكبر Sambi'a Allah ni man hamidah Robna wa lak al hamd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 Allah ekber, Allah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 Al-zien yukimun al-zalaat wa yutuun al-zakaat wa hum bil-a hira hum yukinu in al-zien la yu'minu الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم لخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا Sê átikum minhâ bikhaber Sê átikum minhâ bikhaber Naw átikum bishyhabi qabas L'alakum tashtaloon Falemma jaa مِنَ في النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا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 وسعللنا ما انتق الطير وانتينا من كل شيء ان هذا هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس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 ал nie فَقَالَ مَا hróern but die tle geef nie ma afgadordeel u nie supervomis 돼 nie Big over Labor precies فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم